الدرس الثاني في الغداء واحد مطعم أنقرة ما رأيكم في الذهاب إلى مطعم أنقرة في ساعة الثانية عشرة والثلث؟ لا؟ ولكن هل هذا المطعم نظيف؟ نعم هو مطعم نظيف؟ وأسعاره مناسبة هيا نذهب إليه لقد حان وقت الاستراحة تفضلوا أهلا وسهلا يا سادة ماذا تفضلون من المأكلات؟ نريد الأرز باللحم والفاصولية وقليلا من البطاطا المقلية مع الصلطة أنا أفضل الأرز بالدجاج والبازلاء واللبن أنا سأتناول الحساء أولا بعدها أريد سمك مشوياً مع سلطة الخضار. أي خدمة أخرى؟ شكراً. لا نريد شيئاً آخر.